أفامكم الله سماحه الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فما هي اوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله هذا حديث عظيم جعلني في انطرق كثيرة الظلم تفترق على فرقة كلها في النار إلا واحدة واحد فسر ان المصلي انها جماعه المتمع الحق ورب التلميع عنا انهم ماهان عليه علي أصحابي اصحابي هذا للعلم بذلك على الجماعه الفرقة الناجيه هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه و سلم الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم هم هم جماعه هم الناجيه مثلا فيهم كافر وفيهم العاصر بكروا منهم الجحنية ومن تجلة وطلافرة ومن من وإنهم المثاق لكن لأكداء في النار مقعد في, في النار وهم أقسام منهم من يكفر بمعصيته ومنهم منهم مبتدع ولا يكفر وعاصر ولا يكفر منقصود أن هذه هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لأنه خالق الشرع. فلهم هم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهم اقساهم وطبقات منهم من, من يكون كافرا كالجهليه الذين نهوا صلاه الله واسماءه وعطلوهم من اسمائه وصفاته عند الحق وهكذا الراهل الذين الله من, من الصحابه وأنه وخفروهم وصوبعهم. وبغلوط في علي أيضا مع من دون الله أو في اهل البيت صار في من الآخر وهذا كلام يقول القول الذي من قول ويرون عمل الغلوط من الايمان الإيمان هذا كل بدعة إسلام ليس إسلام المقصود أنها زرع مختلفة فيها من تغ تغ بدعة تخرج من الإسلام ومن من تغ بدعة لا تخرج من الإسلام لكنها معنوضة الوعي إن شاء الله سلام اما الفقه الناجح وهم الطائفه المنصوره هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم علماءهم وعامتهم كلهم فقه ناجحه علماءهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله على منهج الصحابه رضي الله عنهم قولا سواء كانوا علماء او عامه هؤلاء هم فقه الناجحه